رَرسولًا مِنْهُم يََثْلُوا عَلَيْهِم آياتاتِهِ وَيُزَكِيهِد وَيعَّمُهُكِتابابَ وَحِكمْمَ وَيعَِّمُهُمُ الكِتابابَ وَشِكمَةَ وَإِن كَُوا مِ قَضَلوا لَ فيِي وَلالِ مُ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حمدوا 119. يحملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثارا 110. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 111. قل يا أيها الذين هادوا إن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 قُلْ إِ المَوْوتَ الذي تَفِّونَ مِنْهُ فَإَِّهُ مُولقيِيكُم ثمَُّ تُ رَدّونَ إِنَا عَالم الغَب والالشَّهادَةِ فَيونَِّعكُم بِمَا كُُم تَعملون ياَا أَنْ يُهَ الذيينَ آمَنوا إذ نُودِيَ للِ الصَّالاتِ مِوْم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وذتروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين